في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى والآية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي قول ربنا جل قدرته بسم الله الرحمن الرحيم وقد ساقها شيخ الإسلام رحمه الله ليثبت حكما ولم يذكرها مقدمة بما بعدها والرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجئ قط رحمن به والأول وهو اسم الله تبارك وتعالى الرحمن للوصف وأما الرحيم فللفعل فالأول دال على أن الرحمة وصفه والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته فالرحمن دال على صفة الذات والرحيم دال على صفة الفعل وفي البسملة من أسماء الله تبارك وتعالى ثلاثة الله الرحمن الرحيم ومن صفاته تعالى الألوهية والرحمة وأما الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهي قول ربنا جل قدرته ربنا وسعة كل شيء الرحمة وعلمه قال الشيخ الشارح رحمه الله هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل توقفهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم أي ربنا وسعت رحمتك ووسع علمك كل شيء فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل وسعت رحمتك وسع علمك وفي ذلك دليل على سعة رحمه الله تعالى وشمولها فما من مسلم ولا كافر إلا وقد لك رحمة الله في الدنيا وأما في الآخرة فتختص رحمة الله تعالى بالمؤمنين الملائكة حول العرش يحملون العرش ويدعون الله تبارك وتعالى ويستغفرونه للمؤمنين قوله تعالى ربنا وسأت كل شيء الرحمة وعلم يدل على أن كل شيء وسعه علم الله وعلم الله وسع كل شيء فإنّ رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء لأن الله تبارك وتعالى قرن بينهما في الحق ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمها وعلم الله تبارك وتعالى وسع كل شيء وما دام قد قرن مع الرحمة في هذا السياق فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار لأن الله قرن الرحمة مع العلم فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمة الله فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا لكن رحمة الله تبارك وتعالى للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصون بالنسبة لرحمة الله للمؤمن الذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله المؤمنون رحمتهم رحمة أخص من هذه وآخر لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية ولهذا تجد المؤمن أحسن حالاً من الكافر حتى في أمور الدنيا لأن الله تعالى يقول من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة والحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكافرين حياة الكفار فحياة البهائم بل إن حياة البهائم لها هدف والبهائم تؤدي الهدف الذي لأجله خلقت فقد خلقها الله رب العالمين مسخرة وهي لا تخرج عن حد التسخير وأما الكفار الذين حياتهم كحياة البهائم كما يقول الشيخ الشارح إذا شبع أحدهم راثا وإذا لم يشبع جلس يصرخ هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون لا يستفيدون من دنياهم ولا يحققون هدفا خلقه الله رب العالمين وخلقهم لأجلك لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل وإن أصابته صراء شكر فكان خيرا الله فهو على الخير في هذا وهذا وقلبه من شرح مطمئن ماشي مع القضاء والقدر لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء ولا هو بجزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء بل هو متوازن مستقيم معتدل والبطر الأشر وهو شدة الفرح فهذا فرق ما بين رحمة الله تبارك وتعالى للكافرين ورحمة الله تبارك وتعالى للمؤمنين ومع ذلك فإن أقوام من منا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا وجعلوا الدنيا همهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا يسقطون يصخفون وهؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا إنما ذاق لذة الدنيا من آمن بالله وعمل صالحا ولهذا كان السلف يقولون والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من النعيم لجال دون عليه بالسيوف لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا ولأن الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم فوله تعالى رحمة وعلمة رحمة تمييج محول عن الفاعل وكذلك علما لأن الأصل ربنا وسعة رحمتك وواسع علمك كل شيء في الآية من صفات الله تبارك وتعالى الربوبية وعموم الرحمة والعلم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الثالثة وهي قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكما مر كان في هذا السياق فعل ولكنها مسلوبة الزمن فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق وكان وما زال وهو دائما بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين متعلق برحيم وكان بالمؤمنين رحيما وتقديم المعمول يدل على الحصر والتقدير وكان رحيما بالمؤمنين فلما قدم المتعلق على هذا النحو لما قدم الجار والمجرور على متعلقه تقديم المعمول على العامل فقد دل ذلك على الحصر فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما فكيف تجمع بين هذه الآية والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وهنا وكان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما الجهة منفكة الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآثرة لا ينالها الكفار وكان بالمؤمنين رحيما بخلاف رحمة الله رب العالمين التي وسعت الكافر والمؤمن هذا هو الجمع بينهما وإلا فكل مرحوم لكن فرق بين الرحمة الخاصة للمؤمنين والرحمة العامة للمؤمنين والكافرين في الآية من الصفات الرحمة ومن الناحية المسلكية فيها الترضيب في الإيمان لأن المؤمن يرحمه الله رب العالمين لا يرحم الله رب العالمين الرحمة الخاصة إلا المؤمنين فهلا فيه ترغيب في الإيمان حتى تشمل من يؤمن بالله رب العالمين رحمة الله رب العالمين وذكر شيخ الإسلام الآية الرابعة وهي قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء قال جل جلاله ممتدحا مثنيا على نفسه ورحمتي واسعت كل شيء فاثنى على نفسه عز وجل بان رحمته واسعة كل شيء من اهل السماء ومن أهل الأرض وتقول في هذه الايه ما سبق في الايه الثانيه لان الايه التي مرت وهي قوله جل قدرته وكان بالمؤمنين رحيما وهذه ورحمتي وسعت كل شيء هذه رحمة عامة وأما قبله جلت قدرته وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآثرة لا ينالها الكفار ولكن لا إلا المؤمنين بخلاف قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الآية الخامسة قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها سبحانه على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وهذه الكتابة كتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد سبحانه وتعالى ما للعباد عليه حق وواجب كلا ولا سايٌ لديه ضائع إن عدل بو فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع فهذه الرحمة أوجبها سبحانه على نفسه الكريم تفضلا منه وإحسانه وهذه الكتابة كتب ربكم على نفسه الرحمة كتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة والله عز وجل لكرمه وفضله أو أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكن حلمه ورحمته أوجب أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى وإلا فإنه لو آخذ الله رب العالمين الناس بما كسبوا لأفناهم وذهب بهم ما ترك على ظهرها من داب ويرأن حلم ورحمته أوجب أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى ومن رحمته ما ذكره تعالى بقوله أنه من عمل منكم سوءا بدهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وفور رحيم هذه من رحمته سوءا عمل منكم سوءا بدهالة سوء نكرة في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرك. أنه من عمل منكم سوءا بدهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم هذا شرط من عمل وهذه نكره في سياق الشرط فتفيد الأمور فتعم كل سوء حتى الشرط بجهالة اختار الشيخ الشابح أنها بسفة قال وليس المراد بها عدم العلم والسفة عدم الحكمة يعني فأنه يريد الجهل الذي هو ضد الحلم ولا يريد الجهل الذي هو ضد العلم الجهل الذي هو السفه والطيش وعدم الحكمة وهو مما يدل عليه قول الشاعر القديم أيضا في هذا التركيب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لا يسفهم أحد علينا فإنه إن أتى أحد بسفاهة علينا فإننا نأتي بسفاهة تفوق سفاهته، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين قال لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة هذا مقتاره الشيخ الشارح رحمه الله قال مجاهد بجهالة يعني لا يعلم حلالا من حرام فمن جهالته ركب الذنب وقيل جاهد بما يورثه ذلك الذنب فيكون الجهل هنا ضد العلم وقيل جهالته من حيث إنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل الكثير وهذا جهد وهو ضد العلم لا ضد الحلم فالصواب الراجح بضب ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فيغفر ذنبه ويرحمه ولم يختم الآية بهذا وإنما دل أنه ينال المغفرة والرحمة أن تائب سينال المغفرة والرحمة وهذا من رحمته التي كتبها على نفسه وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح فيعاقب على الذنب ثم يثاب على ما أتى به من خير فلو أن رجلا أذنب خمسين يوما ثم تاب وأصلح خمسين يوما قال الشيخ الشارح وهو يظهر أو يبين مقتضى العدل الذي ذكره قال فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوما ونجازيه بالثواب عن خمسين يوما لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة فكل الخمسين يوما التي ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة وزد على ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات السيئات الماضية تكون حسنات لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجل فظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى وفي الآية من صفات الله تبارك وتعالى الربوضية والإيجاب والرحمة كتب الإيجاب كتب ربكم على نفسه الرحمة أوجب على نفسه الرحمة فمن صفات الله تبارك وتعالى في الآية الربوبية ربكم والإيجاب كتب ربكم على نفسه والرحمة الرحمة والآية السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله تعالى وهو الغفور الرحيم قال الشيخ الشارف رحمه الله تعالى الله عز وجل هو الغفور الرحيم جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الدم وبالرحمة حصول المطلوب فبالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب فجمع بينهما ربنا تبارك وتعالى في هذا السياق. وهو الغفور الرحيم فبمغفرة تسقط عقوبة الذنوب وبرحمته يحصل المطلوب والإنسان مفتقر إلى سقوط العقوبة عن ذنبه ومفتقر إلى الرحمة يرحمه الله رب العالمين ليحصل مطلوبه فالإنسان مفتقر إلى هذا وهذا مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبة فالغفور صيرة مبالغة مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية لأنه مأخوذ من المغفر والصواب أن المغفر مأخوذ منه وليس هو بمأخوذ من المغفر لأنه مشتق فيأخذ من أصل المادة وأصل المادة مبني على الستر والتغطية فلا عكس فالصواب أن يقال المغفر مأخوذ منه المغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهاب هذا المغفر تحصل به فائدتان هما ستر الرأس والوقاية فالغفور الذي يستر ذنوب العباد ويقيهم آثامها بالعطل عنه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح والصواب في الصحيحين أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده ويقرره بذنوبه يقول عملت كذا وعملت كذا حتى يقره فيقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أخرج البخاري ومسلم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 قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فهذا من ستره تبارك وتعالى من عفوه ومن مغفرته مع حصول المطلوب لعبده أما الرحيم فهو ذو الرحمة الشاملة وفي الآية من الأسماء الغفور والرحيم ومن الصفات المغفرة والرحمة لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة والآن اسمه تعالى الغفور يتضمن صفة المغفرة واسمه تعالى الرحيم يتضمن صفة الرحم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية السابعة وهي قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لما وكل يعقوب الحفظة إلى الله تبارك وتعالى حفظه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لما وكل يعقوب حفظه أي حفظ بن يامين إلى الله سبحانه وتعالى حفظه وأرجعه إليه ولما قال في يوسف وأخاف أن يأكله الذئ وقع له في الامتحان ما وقف فلما وكل يعقوب الحفظ إلى الله تبارك وتعالى وواكله إلى ربه في أمر بن يامين فقال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين حفظه الله رب العالمين وأرجعه إليه من غير محلة من غير ابتلاء ولما قال في يوسف من قبله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وقع له في الامتحان ما وقع هذه قالها يعقوب عليه السلام حين أرسل مع أبنائه أخى يوسف الشقيق وهو بن يامين لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا كيل لكم إذا رجعتم إلا إذا أتيتم بأخ لكم من أبيكم فبلغوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحادة أرسله معه وقال لهم عند وداعه هل املنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين يعني لن تحفظوه ولكن الله هو الذي يحفظه خير حافظ حافظ قال العلماء هي تمييز لخير الذي هو أفعل تظي إنها تمييز تقول العرب لله دره فارسا وقيل إنها حال من فاعل خير وخير أفعل تفضيل في قوله تعالى فالله خير أي حال كونه حافظا والحق أن الحاليات توهم تقيد الخيرية بتلك الحالة من غير زيادة فالصواب القول إنها تمييز تمييز الخير الذي هو أفعل تضيئ وإن قلت هي حال يعني حال كونه حافظة فالله خير حال كونه حافظة القول بأنها حالية يوهم تقييد الخيرية بتلك الحال فالله خير حافظة إن قلت إنها حال فالمعنى فالله خير حال كونه حافظة فيوهم تقييد الخيرية بتلك الحالة لذلك تقول هي تميز لخير الذي هو أفعل تفضيل فالله خير حافظ والشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين حيث أثبت لله عز وجل الرحمة بل بين أنه أرحم الراحمين ثم قال الشيخ رحمه الله قولا للتقريب وإلا فلا نسبة ألبتته مما ذكر رحمة الله عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظى هذا للتقريب. وإلا فإنه لا يستقيم مع قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا أي تسعة وتسعين رحمة وأنزل في الأرض جزء واحد فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حاثرها عن ولدها خشية أن تصيبه فجميع ما في الأرض من رحمة مع جمعه في نسق وجزء من مئة جزء فمع هذا لا يمكن أن يستقيم قول قائل فلو جمع رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم لا نسبة لأنها لو جمعت معا فهي جزء من مئة جزء من مئة جزء من رحمة الله رب العالمين جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حاثرها عن ولدها خشية أنقصيدة وسيذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث ومعناه بعد قليل قال أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم ثم احترز فقال في الغالب جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة طاريحة ولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله قال والله أرحم بعباده من هذه بولدها هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي يعني تسعى تطلب شيئا إذا وجدت صبيا في السبي أخذك هذا في نسخة في الصحيح وهي ثابتة صحيحة موجهة عربية وفي رواية فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعت وفي رواية فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألسقته ببطنها وأرضعت فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه دولدها قال الشيخ الشارك رحمه الله تعالى جل جلال الله يعز ملكه وسلطانه كل الراحمين إذا جمعت رحماتهم فليست بشيء عند رحمة الله ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا خلق مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا الصواب التزام نص الحديث ويدلك على هذا أن الله عز وجل جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء فتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عول دها خشية أن تصيبه كل الخلائق تتراحم البهائم والوقلات ولهذا تجد الناقة الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع حتى يرضع بسهولة ويسر وكذلك تجد السباعة الشرسة تجدها تحن على أولادها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها ترمي نفسها عليه فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل فأما الكتاب فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة تارة بالاسم فقوله تعالى وهو الغفور الرحيم وتارة بالصفة فقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وتارة بالفعل فقوله تعالى يعذب من يشاء ويرحمه من يشاء وتارة باسم التفضيل كقوله تعالى وهو أرحم الراحمين وبمثل هذه الوجوه جاءت السناء بالاسم والصفة والفعل واسم التفضيل وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله تبارك وتعالى ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله تبارك وتعالى كل هذا دال على إثباث الرحمة عقلا فالناس في جب وفي قحط الأرض مجدبة والسماء قاحطة لا مطر ولا نبات فينزل الله المطر وتنبت الأرض بإذن ربها وتشبع الأنعام ويسقى الناس حتى العامي الذي لم يدرس لو سألته وقلت هذا من أي شيء، فسيقول هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا أمر، فهذا مما يثبته العقل، فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي، يعني بالكتاب والسنة، وكذلك بالإجماع وبالدليل العقلي، وانكر الآشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل. أن يكون الله تعالى متاصفا بالرحمة لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يذل عليه هذا أولا وثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم وهذا لا يليق بالله عز وجل لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة ولا يمكن أن يكون لله رحمة هذا كلام الأشاعر وقالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه أي إما النعم أو إرادة النعم هذا معنى الرحمة عند الأشعار ويقولونهم هم أهل السنة أي سنة وهم يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته ويقولون إنه لا يتصف بالصفة الرحمة ويقولون إن الرحمة رقّة وضعف وتطامن للمرحوم وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى وهو أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة ولا يمكن أن يكون لله رحمة والعقل لا يدل على ذلك هذا كلامهم أو تخليطهم ويقولون الرحمة لأنهم يلزمون فيقال في القرآن العظيم جاءت بلسم وهو الغفور الرحيم وبالصفة وربك الغفور ذو الرحمة وبالفعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وباسم التفضيل وهو أرحم الراحمين وفي السنة مثل ذلك فماذا تقولون وأين تذهبون يقولون الرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفس إما النعم وإما إرادة النعم فسلب الله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤمنه كل إنسان لو سألته ماذا تريد يقول أريد رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين أنكروا هذا وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة الرد عليهم من وجهين بالتسليم وبالمنع التسليم أن نقول هذه العقل لا يدل عليك لأنه لا يقال في فصيح الكلام هب أن فلا يقال في فصيح الكلام هب أن العقل لا يدل عليك وإنما يقال هب العقل ولم يثبت ذلك إلا في وجه ضعيف ذكره ابن بره فيلجأ إليه من يلجأ والصواب والأفصح هب العقل لا يدل عليه ولكن السمع دل عليه فثبتت بدليل آخر والقاعدة العامة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول حسا ومعنى لأنه قد يثبت بدليل آخر فهذه الرحمة لم تثبت بالعقل لكن ثبتت بالسمع وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة فهذا مع التسليم نقول نعم العقل لا يذل إلى آخر ما قال ولكن السمع دل والقاعدة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول يعني ليس معنا أن العقل لا يدل أن المدلول الذي نستدل عليه منتف أيضا لانتفاء الدليل العقلي فهذا دليل منتف ولكن المدلول يستدل عليه بأدلة أخرى وضرب الشيخ في الحسيات مثلا فقال بلدة لها أكثر من طريق سد طريق من تلك الطرق أغلق ما زالت بقية الطرق إلى البلدة توصل إليه فليس معنى أن طريقاً من الطرق لا يوصل إلى تلك البلدة أنه لا طريق إليه أو أنها قد محيت من البسيطة ولم يعد لها وجود فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأن المدلول قد يستدل عليه بدليل آخر فالرحمة لو سلمنا له وقلنا لم تثبت بالعقل فهي ثابتة بالسمع كما مر وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة هذا إذا سلم وأما إذا لم نسلم ولن نسلم فنقول بالمنع إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل بل العقل يدل على الرحمة فهذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة من سببها إن سببها الرحمة بلا شك ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاه من ولا دفع عنهم النقم فثبتت الصفة بالعطف هذا أمر مشهول يشهد به الخاص والعام والعامي في دكانه في سوقه في حقله يعرف أن هذه النعمة من آتار رحمة الله والعجيب أن هؤلاء القول أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل بالسمع واضح وبالعقل قالوا لأن التخصيص يدل على الإرادة ما أن التخصيص هو تخصيص المخلوقات بما هي مما اختاره الله رب العالمين لها من وجوه الإمكان يعني تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة فإن ما يتخلق في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثا مشكل ويمكن أن يكون خلق مشوها ثم يمكن أن يكون طويلا أو قصيرا سمينا أو نحيفاً إلى غير ذلك من وجوه الإمكان التي تدور على الممكن الواحد فالتخصيص يدل على الإرادة فالإرادة عندهم تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة فقالوا إن التخصيص دل على ثبوت صفة الإرادة لله لما صار هذا طويلا. وهذا قصيرا وهذا بين بين وهذا سمينا وهذا نحيفا وهذا بين بين وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا أصفر وغير ذلك من التخصيص الذي خصص بكل ممكن فيما يجوز عليه من إمكانه قالوا هذا التخصيص دليل على ثبوت صفة الإرادة وتخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة كون هذه السماء سماء وهذه الأرض أرضا وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة فخصصت الإرادة فأثبتوا صفة الإرادة لله تبارك وتعالى بسبب التخصيص قالوا أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت وأن تكون الأرض أرضا فكانت أن يكون النجم نجما فكان وهكذا قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة لأنه لولا لا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا فالتخصيص يدل على الإرادة فأثبت الإرادة بالعرض بسبب التخصيص فتقول لهم سبحان الله العظيم هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحم لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص يعني عندما تجذب الأرض وتمسك السماء بأمر ربها قطرها ويصرح الزرع وتهلك الأنعام وتنقطع السبل ويجف الضرع ويقع ما يقع من السنة ثم يأذن الله رب العالمين بالغيث باب المطر، لأن المطر يمكن ألا يكون معه نبت ولا زر، وأما الغيث فمعه الرخاء ومعه الزرع ومعه النبات. يأذن الله بالغيث وتحتذو الأرض رابياً ويغاث الناس ويعصرون فتسألوا العامي تقول هذا الغيث. أي شيء هذا يقول هذا من رحمة الله هذا من آثار رحمة الله فيستوي في ذلك العالم والجاهل يستوي في ذلك الخاص والعام آثار الرحمة الدالة على صفة الرحمة يستوي في العلم بها وفي إثباتها العام والخاص والعالم والجاهل والمثقف والعامي وأما التخصيص في الدلالة على إثبات صفة الإرادة لله فلا يعلمه إلا خواص أهل العلم هل دار في خلدك يوماً أن تثبت الإرادة لله بالتخصيص بل هل جال في خواطر طلاب العلم من المتوسطين لا من المنتهيين أن يقولوا هذا التنويع في الكون بتخصيص ما فيه على ما فيه من وجوه الإمكان هذا التخصيص دال على صفة الإرادة لله رب العالمين الجال بخاطرك ولكن عندما ينزل الله تبارك وتعالى الغيث تقول هذا من آتار رحمة الله يقول الشيخ الشارح رحمه الله هذا الدليل على الإرادة أي هذا التخصيص الذي يدل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعمة على الرحمة أضع وأخف من دلالة النعمة على الرحم لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العيد الخاص من طلبة العيد فكيف تنكرون ما هو أدلاء وتثبتون ما هو أخف؟ وهل هذا إلا تناقض عقلي منكم لا دمتم تحتكمون للعقل فالعقل يسفه مسلككم وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق قالوا ليست لله صفة يقال لها الرحمة لماذا؟ قالوا الرحمة رقة وضعف من الراحم على المرحوم. هذا لا يليق بالله ولماذا قسك الخالق على المخلوق لماذا مثلت ربك بخلق هؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق ثم ينفون ذلك ويعطلونه فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق وينفون مضمون ذلك لا يفهمون من الرحمة إلا ما يتعلق بالمخلوق فإذا ما قيل إن الله يختصف بالرحمة قالوا لا فيمثلون الخالق بالمخلوق أولا ثم يعطلون الخالق العظيم عن صفاته التي أثبتها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء يكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من صفاته يعطلون الرب عن صفاته واجحدون صفات الرب وألحدوا في أسماء الله وآياته وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح والهم منقول صحيح ثم لا بد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم ما الفرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه لا بد أن يثبتوا بعض الأسماء وبعض الصفات مما يثبته أهل الإثبات لا مندوحة عن إثبات بعض الأسماء وعن إثبات بعض الصفات لا يمكن أن يقول ممارين إنه لا يتسمى باسمه تعالى الحي فلا يثبتون له الحياة لا يمكن أن ينكروا هذا ولا يمكن أن يقولوا إنه لا يتصف بالحياة سبحانه وتعالى ولكن يثبتون البعض وينفون البعض فيقال لهم ما الفرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه ولما كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة لم يكن لهم إذا قيل لهم ذلك جواب أصلا وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وقدرا هذا الكلام تحس فيه نفس من؟ نفس شيخ الإسلام هذا كلامه هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الآن ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات الأمر المسلكي وهو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحم مثل الإحسان قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيكتهد العبد في أن يكون محسنا من أجل أن يتحصل على رحمة الله رب العالم والتقوى فسأكتبها للذين يكتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رَحِيمًا وكلما كان الإيمان أَقْوَى كانت الرحمة إلى صاحب الإيمان أقرب بإذن الله عز وجل فإثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى يجعل العبد هكذا متعلقا برحمة الله فمهما نزل به من خطب ومهما ألم به من كرب. ومهما أحاط به من مصيبة وشملته من ملمة فإنه ما يزال متوجها إلى رب طالبا رحمة رب ويرحمه ربه تبارك وتعالى وكلما ضاق عليه الأمر أذنه الصبح بالبلاد وجاءت الرحمة بآثارها إلى البلاد والعباد. والصبح فشد ما يكون ظلمة وحلك قبيل امتجار الفجر وكذلك الأمر الإنسان ما دام يعرف أن الله رحيم وأنه رحمة فإنه يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا رحمة الله يحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة إلى الإحسان والتقوى والإيمان وكلما كان إيمانه أقوى كانت الرحمة إليه أقرب بإذن الله عز وجل ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الآيات ما يدل على ثبوت صفة الرضا لله جل وعلا فقال قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بمجازاتهم بما جازهم به من النعيم المقيم، والرضى منه سبحانه أعلى درجات النعيم. قال تعالى ورضوان من الله أثبا، ورضوان من الله أثبا، فالرضى منه أعلى درجات النعيم، وأما رضاه عنه. فهو رضا كل بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما اوتي يظن انه لم يؤت احد خيرا مما اوتي يرضى عن ربه والله عز وجل يرضى عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه من آيات الرضا فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل يعني أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل متعلق بالعامل أما بالعمل فمثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضى لكم أي يرضى الشكر لكم وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فهذا الرضا متعلق بالعمل والحديث الذي ذكر الشيخ بعضه أخرج إياه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ويتعلق الرضا أيضا بالعامل يتعلق الرضا بالعمل ويتعلق الرضا بالعامل مثل هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنهم هذا رضا عن العامل وما مر مما ساقه الشيخ هو رضا يتعلق بالعمل وإن تشكروا يرضه لكم ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله يرضى لكم ثلاثة هذا رضا عن العامل وأما الرضا عن العامل فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضا الله صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطي لو قال لك قائل فسر لي الرضا وهذا موطن فيه كثير مما ينبغي أن يحذر لو قال لك قائل فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأدلة وأوضح من لبضها فنقول الرضا صفة في الله عز وجل وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقصطين وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى عن المنافقين فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس ويرضى أعمالا ويكره أعمالا ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي وقد سبق وبالدليل العقلي فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا فهذا دليل عقلي فإن قلت استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع فيه لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاك قلنا هذا إعاد قوي ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج وليس عن رضا كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا متفق على صحته.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 فإننا نعرف حينئذ أن ذلك صادر عن رضى الله عنه هذا لا يستشك. لأنك إن استدللت على رضى الله تبارك وتعالى فقيل لك ولكن الله تبارك وتعالى قد يعطي الفاسق بل الكافر من النعم أكثر مما يعطي المؤمن والشاكر فيقى هذا السبراد ولذلك إذا رأيته يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج فاحذر إذا رأيته يتابع عليك نعم، وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج فاحذر فإن أخذه أليم شديد ويبقى معنا قول الشيء رحمه الله رضى الله صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطي قال ولو قال لك قائل فاسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأدلة وأوضح من لره هذا غير واضح في إراد الشيخ إياه في هذا السياق. ولكن نقول فرض الله صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه فما يدعيه أهل التعطير فالرضى صفة في الله عز وجل وصفة لله عز وجل وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته إلى آخر ما قال رحمة الله عليه وأما هذا الإقحام لقوله رحمه الله ولو قال لقا قائل فسر لي الرضى لم تتمكن من تفسيره لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظه هذا مشكل وغير واضح وفيه غموض في هذا السياق فلو لم يكن لكان أفضل أسأل الله أن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة وأن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يرحمنا جميعا رحمة واسعة